ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم صدق الله العظيم أيها الأخوة المؤمنون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحييكم من بيت من بيوت الله نحييكم من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة حيث هذا اللقاء الإيماني المبارك لقاء الفجر في هذه اللحظات الإيمانية المباركة والتي نعلم عنها علم اليقين أن رب العالمين يتنزل الآن إلى السماء الدنيا بعظمته وبقوته وبكرمه هل من تائب فأتوب عليه هل من مستغفر فأغفر له هل من طالب حاجة فأخضيها فيا قاضي الحاجات أنت أعلم بحاجاتنا منا فيا رب الأرض والسماء إنه أمل ورجاء أن تحفظ مصرنا العزيزة من كل بلاء وأن تدفع عنها كل وباء وأن تخفف عنا ما نحن فيه من غلاء إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فاللهم صل على الحبيب محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين وفي كل وقت وحين أيها الأخوة المؤمنون علمنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمره طعقها طيب ولا ريح لها ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن مثل الحنظلة لا ريح لها وطعمها مر الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين اخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله صدق الله العظيم أيها الأخوة المؤمنون لا عز للمسلمين إلا في كتاب الله ولا راحة ولا أمان ولا اطمئنان إلا بين آيات الرحمن هيا بنا أيها الإخوة المؤمنون إلى حديث رب العباد إلى العباد هيا بنا إلى آيات الرحمن التي شرف الله بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم هذه تلاوة قرآنية كريمة من الآية الثانية والثلاثين وحتى الآية الثانية والخمسين من سورة الزمر وقالت علينا القارئ سيف محمد عبد الوهاب الطنطاوي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ كَذَبَ والذي جاء بالصدق وصدق ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كَانُوا يعملون <تصفيق> في النبع ويخوفونك بالذين من woman Oh no In... أسبي الله قل خسي قل يا قوم يا ملؤ ولا إني عامل فسوف فسوف تعلمون من يأتي mm -hmm. hala أخذون من دون الله شفاء وش ما أزل قلوب الذين لا يؤمنون. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنَ الْدُّونِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ قُلِ اللَّهُ فلو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لفتده بك لم تندعوا شيءون وبدلهم سيئات ثم كسبوا فقرين وفاقبين كانوا به يستهزئون فإذا مسى الإنسان Mm-hmm. فأصابهم سيئات ما ça والذين ظلموا مننا اولائك سنصيبهم سيئات ما كسبوا سينصيبهم سي يا تو ما كسفو إن في ذلك الآيات لقوم يؤمنون صدق الله العظيم ولو أن في الأرض من شجرة أقلام البحر مده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم صدق الله العظيم يا حي يا قيوم يا من بيده ملكوت السماوات والأرض نسألك أن تحفظ أبناءنا وبناتنا وزوجاتنا في القرآن نسألك أن تعلمنا منه ما جهلنا وأن تذكرنا منهما نسينا وأن تجعله شفيعا لنا يوم القيامة وهكذا أيها الإخوة المؤمنون اطمعنا قلوبنا بذكر الله فقد عشنا مع تلاوة قرآنية كريمة من الآية الثانية والثلاثين وحتى الآية الثانية والخمسين من سورة الزمر وتلاها علينا القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي وما زلنا في رحاب المسجد الحسيني بمدينة القاهرة